يَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاتَّخَذْ عَبْدًا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّلُ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعْهُ وَسَبَّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً من كُلٌّ شَدَدْنَا أَمْرَكَ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلًا فِي الْقَضَاءِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِسْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالَ لَا تَقْسِ قَالَ لَا تَحْتَطِمَنَّ دَعَا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ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 ك بسؤال نعجتك إلى أن عاجه وإن كثيرا من الخلق لا يجذب بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وقليل مما هم وظن داود أنما فضل الله فاستوى صربه فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب فغفرنا لهم ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إما جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيزللك عن سبيل الله إن الذين يظلمون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد